مع تحيات المهتبة التعاوني بمحافظة الطائف كم من خواتك من زميلاتك في ممن ربما هي الآن تجيس بجوارك قد سول لها الشيطان واغرتها نفسها فضاعفت وآتت ربما بمنكر من فعل أو قول لماذا لا تأخذ بيدها إنها تنتظر اليد الحنون التي تأخذ بيدها إلى بر الأمان